وليس التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إن تبت لا ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك اعتدنا لهم عذابا لما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها